أترككم مع آيات مختارة في رقية العين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهبي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 وهو العلي العظيم لا إكرامه في الدين قد تبين مِنَ من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوة للوصال في صاملها لا في صاملها الله سميع عليم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 لا يكلف الله نفسا إلا أسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أحقنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمينا ما لا طاقة لنا به أنا وأفسر لنا ورحمنا أنت مولانا تنصونا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد البغض يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم ما شو فيه وَإِذَا أَغْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقعة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أعلم بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسد من عد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحو حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم يحفدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفحه ونفحه ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه تهاب مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ولا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل من منك مالا وولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفسه فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم ارجع البحر كرتين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 يُنقَلِب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونسخه ونفسه وَإِنَّكَ لَذُو كَفْرٍ لَيُسْلِقُونَكَ بِأَذْفَارِهِمْ لَمَّا تَمَعَّى الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَذُو كَفْرٍ لَيُسْلِقُونَكَ بِأَذْفَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ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 وَإِنَّكَ لَذُو لَذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَذُو كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَعُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَدْفَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَهُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ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 وَأَيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَوُوا لَيُزْلِقُونَ كَبِيَادُ صَائِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجِنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُورٌ لِلْعَالَمِينَ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 ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذرهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعرة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين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 فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إِلَّا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قل هو للذين آمنوا هدى وشفى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 قل هو الله أحد لله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق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 من شر الوسوات الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس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 الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله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 محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة. Allah!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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظاهيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَأْوُدُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا إكراه في الدين قد تبين الرسد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوة الوثقى لنفصام, لنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقعة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد فِي الْأَرْضِ رُوَاسِيَ لِتَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَأَتَيْنَا قَوْمَ نُوحٍ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا إلا من استرق السمع فاتبعه تهاب مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه, ونفسه.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 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مانا وولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونسحه ونفسه فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين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 ثم ارجع البصر كرتين ينقلب قلِّب البصر البَصَرْ يآن قلِّب إلَيْكَ البَصَرْ يآن قلِّب إلَيْكَ البَصَرْ يآن قلِّب إلَيْكَ البَصَرْ يآن قلِّب إلَيْكَ البَصَرْ يآن قلِّب إلَيْكَ البَصَرْ يآن قلِّب إليك البصر ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر ينقلب إليك ينقلب إليك ينقلب إليك ينقلب إليك البصر يَوْمَ تَقْلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ يَوْمَ تَقْلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ يَوْمَ تَقْلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ يَوْمَ تَقْلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْسِهِ, ونفسه وَإِنَّكَ لَذُو كَثَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَذْفَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَذُو كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَذْفَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإيَّاكَ الَّذينَ كفَّرُوا لَيُذْلِقُونَ كَبِئْرَ صَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَهُ ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين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 وَإِنَّكَ لَذُو كَثَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَذْوَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَذُو كَثَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَذْوَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذدهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين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 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ نَفْسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ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 الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس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 من شر الوسوات الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله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 رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على Walah